شبكه مزامير الداود تقدم واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكري بايات الله فعلى الله توكلت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 وَأُمِرْتُ أن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عاقبة